في الدرس الاخير تحدثنا عن غزوه بني قريظه انجاز تعبير عنها بالغزوه وبنو قريظه هم الفئة التي نقضت العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين من اليهود في أحلك الظروف التي كانت تمر بالمسلمين ولا داعي إلى أن نعود فنتحدث عن الجو الذي شاء يهود بني قريضة أن ينقض العهد مع رسول الله والمسلمين آنذاك دون موجب دون أي إساءة من المسلمين له الآن نعود إلى ما ذكرنا لنستنبط الأحكام والمبادئ والعظات التي ينبغي أن نستفيدها من هذه الغزوة أولاً نستخرج مما ذكرناه حكماً من الأحكام الشرعية الهامة وهي جواز قتال من نقض العهد مع المسلمين العهود وأنواع الصلح والائتمان الذي يتم عادة في ظروف معينة بين المسلمين وغيرهم يجب على المسلمين أن يراعوها وأن يحافظوا عليها إلا. عندما ينقض الآخر هذا العهد أو هذا الصلح أو هذا الأمام فإذا بداوا فنقضوا العهد كان للمسلمين عندئذ أن يقاتلوهم إذا وجدوا أن المصلحة تقتضي ذلك يعني أن لولي أمر المسلمين أن يتجاوز وأن يصفح ولكن الاصل ان الذين نقضوا العهد اعلنوا العداوه ومن اعلن اعلن العداوه للمسلمين طبعا ينبغي للمسلمين ان ياخذوا حذرهم وان يعاملوهم كما يعامل الاخرون المسلمين نعم وبمقتضى ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل والغريب ايها الاخوه انني رايت من اتهم المسلمين بسبب هذا الموقف الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود بني قريظه ونقضهم العهد نعم اتهموه بالظلم واتهموهم بالقسوه والذي قال هذا الكلام فلسطيني نعم عميت عيناه عن أنواع الظلم الذي أوقعها اليهود يهود الإسرائيليون يعني بالمسلمين على مر التاريخ ولا نريد أن نفتح ملف الحديث عن ذلك وأخذ ينعت موقف المسلمين بقيادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقصوة والشناعة والظلم ولم يتنبه أبداً إلى قذارة وشناعة عمل بني قريغة إذ نقضوا العهد في أحلك الظروف التي كانت تمر بالمسلمين أثناء غزوة الأحزاب، نعم. ونحن نعلم أن شريعة الله سبحانه وتعالى هي شريعة العدل وشريعة الإنصاف، نعم. ولكن الشريعة الله سبحانه وتعالى هي التي ايضا تنسج العزه للمسلمين وتابى للمسلمين المهانه وتابى لهم ان يدينوا لحكم اعدائهم وان يكونوا ذيولا لمن يخططون للقضاء عليهم هذا امر ينبغي ان نتبينه ونعرفه الحكم الاخر ايضا نستنبطه من حادثة بني قريظه أو غزوة بني قريظه وهو أنه يجوز تحكيم في أمور المسلمين ومهامهم يجوز لولي أمر المسلمين أن يحكم واحدا من رعاية الامه الإسلامية في أمر من أمور المسلمين أو مهمة من مهامهم مع وجود ولي الأمر والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في أمر بني قريظه يعني وكل إليه الحكم عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمنا له شخصيتان شخصية النبي المبلغ عن الله عز وجل وشخصية ولي الأمر رئيس الدولة فالمفروض أن يكون هو الذي يحكم على بني قريضة لكن شاء أن يحكم واحدا من أصحابه دل ذلك على أنه يجوز لولي أمر المسلمين في كل وقت إذا رأى المصلحة أن يحكم في أمر ما من أمور المسلمين رجلا ممن يرى أنه يصلح للتحكيم في هذا الأمر طبعا ينبغي أن يكون عدلا ثقة مستقيما منتصفا بالامانه لا شك في هذا ولا ريب فإن توفرت هذه الصفات في زيد من الناس من المسلمين جاز لرئيس الدولة أن يحكمه في هذا الأمر طيب حكمه وقضى هذا الرجل بمرتآه ما مدى أهمية حكمه حكمه نافذ على المسلمين كلهم وعلى رئيس الدولة أيضاً حكم هذا الإنسان الذي حكمه ولي أمر المسلمين حكمه نافذ على المسلمين جميعا وليس لولي أمر المسلمين أن ينقض حكمه إلا إذا كان حكمه مجانفا مخالفا لحكم من أحكام الشريعة الإسلامية المعروفة دليل على هذا. أن سعد من معاذ وربما ذكرنا أو أشرنا إلى ذلك عندما حكمه المصطفى صلى الله عليه وسلم في أمر بني قريظة قال يا رسول الله أفحكم سار على من ها هنا وها هنا يقصد بأسلوب أديب أفحكم سار على من ها هنا وها هنا وفيهم رسول الله يعني أفحكم سار عليك قال نعم دل ذلك على أن هذا الذي حكمه رئيس الدولة في أمر من أمور المسلمين الهامة فحكم حكمه سار على رئيس الدولة النبي عليه الصلاة والسلام قال حكمت عليهم بحكم الله من فوق سبع سماع الأمر الثالث ايضا من الأمور الهامة التي ينبغي أن نتبينها مشروعية الاجتهاد في الفروع وضرورة وقوع الخلاف فيها مشروعية الاجتهاد في الفروع الفقهية وذا وقوع الخلاف فيها ماذا نعني بكلمة ضرورة وقوع الخلاف فيها لا نعني أن وقوع الخلاف واجب لا نعني أن وقوع الخلاف أمر لا بد منه ما دامت المسألة مسألة اجتهادية الأدلة فيها لا ترقى إلى درجة القطع وإنما تقف عند حدود الاهتمال والظن في مثل هذه الحاله شيء طبيعي أن يقع الخلاف أنا أنظر إلى هذا الدليل، هذا النص من زاوية أتبينها وأنت تنظر إلى هذا الدليل من زاويتك التي تتبينها فنقع فيقع الاختلاف بيننا والأمور الاجتهاديه ما كانت في يوم من الأيام لتمتص الخلاف وتندش حكما متفقا عليه هذا الحكم من أين استنبطناه؟ استنبطناه من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا لا يصلين العصر أحدكم إلا في بني قريضة هذا نص هذا النص دلالته على المعنى ظنية وليست قطعية يعني يحتمل أن يكون مراد المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذا الذي قاله أن يسعى المسلمون أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم سعيهم التام وأن يبذلوا كل ما في وسعهم أن لا يتأخروا عن وقت العصر في الوصول إلى بني قريظه أن يجتمعوا جميعا ويتلاقوا في مثل هذا الوقت في بني قريظه نعم وعندئذ يصلون العصر هناك ويحتمل ان يكون مراد المصطفى صلى الله عليه وسلم ان صلاه العصر لا تسوغ الا في بني قريظه ايا كان الميقات الذي صليت فيه حرفيه كلام الرسول هكذا يعني لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه هذا الاحتمال وارد وذاك وارد اذن هذا النص نص احتمالي ظني ليست له دلال قاطعة والصحابة عندما اتجهوا إلى بني قريضة تنفيذا لامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلوا الجهد في أن يصلوا في الوقت المناسب إلى بني قريضة لكن فيهم من تخلف لسبب ما عدد من الصحابه يتخلف، وقع بينهم الخلاف في المعنى الذي ينبغي أن يدركوه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعض منهم فهم الاحتوال الأول يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أهاب بهم أن لا يتأخروا في الوصول إلى بني قريضة أن يكونوا موجودين في أول وقت العصر هناك الآخرون فهموا معنى اخر حرفيا لهذا الكلام قالوا لا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايا كان الوقت الذي يمكن أن تصل فيه إلى بني قريبة ينبغي أن لا تصل العصر إلا هناك فالقسم الأول صلها في الطريق لانه وجدوا انفسهم تاخروا ما يريدون يجعلوا مصيبتهم مصيبتين تاخر عن الميعاد الذي ضربه رسول الله لهم والتاخر عن الصلاة الصلاه ايضا صلوها في الطريق القسم الاخر نظرا لفهمهم الثاني ابوا ان يصلوها الا في بني قرزه حتى ولو وصلوا اليها في منتصف الليل لانه النبي قال لم يصلوها الا هناك طيب يا ترى هذا الاجتهاد مبرر عند رسول الله اختلفوا وكل فريق فعل ما يعني هداه اليه اجتهاده هذا واقع لكن ما هو موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم هل برر اختلافهم واجتهادهم هذا الجواب نعم عندما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبؤوه بما جرى لم يعنف لا هؤلاء ولا هؤلاء أقر الذين صلوها في الطريق وأقر الذين لم يصلوها ثم قضوها في بني قريزة فدل ذلك على أن الاجتهاد في الفروع الخلافية اجتهاد مشروع ومن ثم فالخلاف الذي ينبثق من جرائي هذا الاجتهاد أيضا اختلاف مشروع إذا كل الاختلافات الفرعية في الاحكام الفقهية التي نقرأها ونجدها في كتب الشريعة الإسلامية اختلافات مبررة وليس فيها اختلاف غير جائز أو يعني يمكن أن نبرر الانتقاد على الذين اختلفوا فيها معاذ الله هذا الأمر الذي ينبغي أن نعلمه من الأهمية بمكان الآن نحن نعلم أن الشريعة الإسلامية شاء الله عز وجل أن تكون دلائلها يعني النصيه قسم كبير منها محتملة ذات احتمال، ولو شاء, ولو شاء الله عز وجل لجعل دلائلها من قبيل المحكم، كالنصوص المتعلقة في العقائد، لكن الباري حكيم شاء أن يجعل قسما كبيرا من النصوص التي تتضمن الأحكام الشرعية محتملة، والحكمة من ذلك والله أعلم تيسير الأمر للمسلمين. أي مسألة من المسائل يجد الإنسان في عدة احتمالات في فهمها امورا يرحب بها شريعة ترحب بها شريعة الله سبحانه وتعالى ومن ثم نجد أن هذه الشريعه مرينة ليس فيها عسر ليس فيها حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج هذه هي الحكمة طيب. في الوقت ذاته نجد من يضيق ذرعا باختلافات الفقهاء في هذه الامور الخلافيه الاجتهاديه ولعلكم تعلمونها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نجد هنالك من يحاول ان يشطب على الاجتهاد مدات المختلف المتنوع على الأول والثاني والثالث والرابع ليبرر اجتهادا واحدا وينسب الاجتهادات الأخرى إلى العصيان أو الفسوق أو المروق أو, أو إلى آخر ما هنالك هذا الموقف موقف يتناقض مع طبيعة الشريعة الإسلامية ويتناقض مع موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفقيه الذي يربط بين أحكام الفقه وبين النصوص الشريعه يدرك مدى لطف الله عز وجل بعباده يعني لما الباري سبحانه وتعالى يريد في مسألة خطيرة أن لا يقع خلاف يأتي التعبير في هذه المسألة تعبيرا محكما لما الباري عز وجل يشاء أن يفهم عباده في في من نص من النصوص أكثر من وجه يأتي البيان الإلهي بعبارة محتمله غير مهتمة مثلاً والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاحظوا اللطف الباري قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف نص قاطع يجب على المولود له رزق الامهات يعني الانفاق على الزوجات المولود له هو من الزوج نعم عليه الانفاق وعلى المولود له رزقهن نعم طيب في حين انه قال بالنسبه للرضا والوالدات يرضعن اولادهم لو قال وعلى الوالدات رضاع اولادهن لما وقع اي خلاف في هذا الامر نهائيا لكن رب العالمين حكيم موضوع الانفاق جاء البيان الالهي بعباره قاصمة صريحه واضحه لا لبس فيها ما صار في خلاف موضوع الرضاع جاء بعباره محتمله والوالدات يرضعن اولادهن يا رب ما معناه الوالدات يرضعن اولادهن هل يعني أن الرضاعة حق للوالدات فلا يجوز للزوج أن يأتي بمرضع إلا بإذنها؟ أم معنى الجملة وعلى الوالدات إرضاع أولادهن فلا يجوز لها أن تتأبى على الرضاعة طالما كان ذلك ممكنا لها؟ ممكن ولذلك اختلف العلماء في هذا الأمر فمن قائل إن, أن رضاع حق للزوجة إن شاءت أرضعت وإن شاءت لم ترضع وإن تعسرت فسترضع له أخرى وهناك من قال لا والوالدات يرضعن اولادهن هو إخبار لكن بمعنى الإنشاء المعنى المراد هو على الوالدات ارضاع أولادهن طيب لا بد أن يبفق الخلاف لأن النص هنا مختلف عن النص في الجمل التي تليها هذا مثال من عشرات الأمثلة التي تبين حكمة الشارع من أنه خاطبنا بطائفة من النصوص المحتملة ومن ثم النصوص الاجتهاديه لكي يجتهد العلماء في هذه النصوص فينال اجرا اولا على اجتهاداتهم ثم لكي تأتي اجتهاداتهم المتنوعة المختلفة مغطية لحاجات الناس المختلفه ما موقفنا نحن في هذه الحالة؟ موقفنا الأدب مع هؤلاء المجتهدين احترم اجتهاد ابي حنيفه واجتهاد الامام الشافعي والامام مالك والامام احمد والآخرين أيضا ايضا كل الائمه الذين اجتهدوا وبلغتنا اجتهاداتهم احترم واعلم انهم تقربوا بذلك الى الله سواء قلنا ان المصيب في حكم الله واحد او ان المصيب أكثر من واحد في مذهب المصوبة ومذهب المخطئة معروف لا فرق بشكل من الأشكال لا يجوز لنا أن نسفها رأيا اجتهاديا لعالم من العلماء ايا كان لا نسفه رايه إن شئت تتبعه إن شئت لا تتبعه الاتباع وعدم الاتباع لا ضير في ذلك لكن إن لم تتبعه إياك أن تجعل عدم اتباعك له دليلاً على أنه مخطئ أو مبررا لتسفيهك لاجتهاده هذا غير جائز وهذه معضلة تعاني منها أمتنا الإسلامية في هذا العصر أنا يمكن يمكن أن يكرمني الله فأصل إلى درجة الاجتهاد افترض أفترض هذا لكن إذا وصلت إلى درجة الاجتهاد واستنبطت حكما من الأحكام من نص من النصوص ونظرت فوجدت الفقهاء الآخرين نعم لم يذهبوا مذهبي ولم يقولوا كقولي هل يجوز لي أن أقول للناس إن هؤلاء كلهم أخطأوا وأنهم تنكبوا عن الجادة وتعالوا فاتبعوني أنا أنا الذي أصبت حكم الله في هذا الأمر من أين لك هذا؟ من أين لك هذا النص ظني النص محتمل واحتمال النص لا بد أن يثمر الاجتهاد والاجتهاد لا بد أن يثمر الاختلاف نعم الأمر الرابع من الأمور الهامة التي نستنبطها من موقعه بني قريظه تأكد اليهود من نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تذكرون ما قاله كعب بن أسد القرظي عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاصرهم في حصونهم. جمع جماعته وطرح لهم عدة حلول الحل الأول. اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم تعلمون أنه النبي الذي بشرت به التوراة وأنه للنبي الذي نعم بشرت به التوراة فإن شئتم نتبع هذا الرجل نظرا إلى أننا نعلم أنه فعلا رسول إذن اليهود يعلمون نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا يعلمونها والتورات قد أعلنت ذلك والإنجيل قد اعلن ذلك اليهود بالأمس واليوم يعلمون هذه الحقيقة وإن غصت بالاعتراف بها حلوقهم هذا شيء آخر بل أقول إن جل الناس التائهين عن دين الله عز وجل الذين اتيح لهم أن يتعرفوا على الإسلام يعلمون أن الإسلام حق وأن القرآن كلام الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء كانوا من اليهود أو من ديانات أخرى نعم لكن ينطبق عليهم قول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلماً وعلوا نعم بالأمس الدابر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جل المشركين من هذا القبيل ثم امتد الأمر إلى يومنا هذا وجل الناس أيضا من هذا القبيل نعم هنالك أناس لم يتح لهم أن يعرفوا ما هو الإسلام يعيشون في أماكن منعزله بعيدة لم يتعرفوا على الإسلام ولم يتح لهم أن يعلموا علما عنه هؤلاء جاهلون ولعل هؤلاء ينطبق عليهم قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول اي لعلهم الحقون بأهل الفترة ناس يعني في مجاهل إفريقيا ما لا لم, لم يسمعوا بالإسلام نعم أو لعلهم سمعوا بالإسلام لكنهم لم يتح لهم أن يعلموا علما عنه الأمر الخامس ايضا حكم شرعي ما هو حكم القيام إكراماً لقادم نأمل صلاحه وتقواه؟ الجواب عند المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما أقبل سيدنا سعد بن معاد واركب داب حمارة قال قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم عند الروايتين دل هذا على أنه يشرع القيام اكراما للقادم الذي يستأهل الإكرام نعم قال طيب ما هو كان سعد بن معاذ مريض ربما قال قوموا يعني لكي تعينوه بإنزاله عن دابته لا العبارة واضحة من أين فهمنا المعنى الذي نقول من قوله إلى سيدكم قوموا إلى سيدكم أو خيركم الحكم على المشتق ينبئ بعليه ما منه الاشتقاق عندما اقول ينبغي ان نكرم سيدنا اي لانه سيدنا اذا قلت لك اكرم الرجل العالم يعني لانه عالم فالنبي عليه الصلاه والسلام عندما قال قوموا الى لا نعلم بعد بعد سبب القيام لكن لما قال سيدكم او خيركم دل هذا الكلام على أن الأمر سببه الإكرام وهناك أدلة أخرى ايضا ورد في الترمذي والبخاري رواه في الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل على سيد فاطمه قامت إليه فقبلها نعم وأجلست في مكانها وإذا دخلت سيده فاطمة إلى رسول الله قام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلسها في مكانه نعم هذا معروف طيب على هذا في الوقت كثيرة والوقت يضيق عن فتح ملف التفصيل في هذا الموضوع طيب قد يقول قائل ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار كيف نوفق بين هذا وذاك لا الجواب واضح جواب اللغه العربيه تعطينا الجواب بشكل بين النبي عليه الصلاه والسلام يقول من احب ان ان ايش ان يتمثل له الناس قياما معنى يتمثل اي ان يقوم الناس له كتمثال يقومون ثم يظلون هكذا قائمين الى ان يشير لهم الى الجلوس هذا اسم التمثل طبعا هذا وبعدين شو قال من احب قيامك للعالم الفاضل شيء وحبه لان تقوم شيء اخر اذا رايت هذا العالم الذي تريد ان تكرمه بالقيام عنه اذا شعرت انه يحب ذلك فلا تقوم عنه نعم هذا شيء واضح يعني لا علاقة بين هذا وذاك ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من, من تمثل هنالك بعض المشايخ بعض المشايخ نعم لعلهم أكثر المشايخ الصوفي يعني شاردين على المنهج السليم في التصوف يشير إلى مريدي ولا ربما يأمرهم بأي طريقة من طريقه إذا دخل أن يقوموا لهم ما في نعم قاموا له إكراماً لعله اهل لذلك جلس يظلون قائمين هكذا هذا هو التمثل الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لحتى إليه يتفضلوا يجلسوا كذلك النبي عليه الصلاة وسلم قال لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم بعضهم يعظم بعضهم بعضا قال ها ها هدستاني يتعلموا تعلموا اللغه العربيه تجدون ان المساله ما في تناقض النبي عليه الصلاه والسلام نها عن قومه معينه لا تقوم لي كما تقوم الاعاجم القومه التي يقومها عاده الاعاجم الأعجم كيف يقومون كان مقصود عند النبي عليه الصلاه والسلام يعني الرومان وغيره اللي نسميهم اليوم الاجانب الغربيين نعم كان يقو إذا قام أحدهم يقوم وينحني وينحني إلى درجة الركوع إلى الآن معروف هذه نعم تعظيمهم لبعضهم بعض أن يقوم أحدهم ثم ينحني راكعا نهى رسول الله عن هذه القومه هذا الانحناء غير جائز بشكل من الأشكال وأنا بالمناسبة أقول أن يقبل الطالب يد شيخه لأنه يثق بصلاحه لا جائز مشروع لكن أن يذهب في احترام شيخه وتقبيل يده مذهبا يصل يصل فيه إلى درجة الركوع من أجل أن يقبل يده هذا غير جائز غير جائز بشكل من الاشكال وهذا يحصل في كثير من الاحيان ينحني المريد الى درجه الركوع من اجل ان يقبل يد الشيخ وربما الشيخ بعينه بيوطي إيده مشان حتى يركع نعم لا اذا اصر الشيخ يرفع ايده يرفع ايده حتى ما يحرج المريد بهذا الشكل نعم مظاهر العبوديه لله فقط لله فقط نعم الإكرام شيء والتعظيم شيء آخر الإمام النووي قال يقوم المريد أو الإنسان للرجل العالم الصالح اكراما لا تعظيما تعظيم لله سبحانه وتعالى الاكرام جائز لكن التعظيم لله سبحانه وتعالى طيب هذه أمور خمسة ينبغي أن نتبينها وينبغي أن نكون على ذكر لها وهي من الأهمية بمكان والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وافتح اللهم علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين تجل اللهم علينا تجلي رحمة تجلي صفح اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان اللهم كفر عنا السيئات والأوزار واحجزنا من المخاوف والأخطار واجعلنا ممن هو مشغول بطاعتك آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام طهر اللهم قلوبنا من سائر الشوائب طهر اللهم قلوبنا من سائر السخائب طهر اللهم قلوبنا من كل وصف يبعدنا عنه شهادتك ومحبتك وأدم علينا عين عنايتك اللهم متعنا بذل العبودية لك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلّى الله عليه وسلم صلّى الله, عليه وسلم صلى الله على محمد, صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد الله عليه صلى الله عليه وسلم ملاحة نوار هدينا المختار ملاحة نوار هدينا المختار صل الله على محمد الله عليه وسلم صل الله الله على محمد